يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يُمْفِقونكُلِّ العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة 110. ويسألونك عن اليتاماك الإصلاح لهم خير 111. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأ Samen met elkaar in de buurt van de stad, in het de حرس لكم فأتوا حرسكم شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تجعلوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وتصلحوا بَيْنَ النَّاسِ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 الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يترب بأنفسهن ثلاثة قرون، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمه لِغِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ النَّفِذِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 111. طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخلوا 124. لا يتموهن شيئا إلا أن يخافا 125. إلا أن يخافا ألا يكيما حدود الله فإن خفتم ألا يكيما حدود الله فلا جناح عليه ما في ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد بعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 119. صَلَّقَهَا صلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله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 وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبلوهن, فلا تعبلوهن, فلا تعبلوهن 119. إذن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون